Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tidak ayatul kitab al-hakim Hudan wa rahmatan li'l-muhsineen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 Inna al-lazhin aamanu wa'amilu al-salihati lahaum jennaatun na'im Khalidin fiha wa'ada Allah haqqa, waawal Keluak semeaati b'gairi amad, teraunha, wa alqafil arzir wasya antamid b kun, wabathfiha min kull dabah, wa azalna min Betna dihah min kulli zauj kareem. Haa za halqul lahi faa'uni maha halqal lathin min douni. Bal al zallimun fi zulal mubin. Waladhaatina luka متى أن يشكر لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي أن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 Inna wadah Allah haq, fala taghurnakumul haliaat udunya, wala yaghurnakum billahi al-gharoor. Inna Allah indahu alimu al-saa'ati, wayunazilu al-ghaif, wayahlamu maafi al